بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا ما ليلة القدر وما اذن كما ليلة القدر ليلة قدر خير من الف شهر ليلة قدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن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 الْمُشْرِكِينَ هُمْ تَكِينٌ حَتَّى تَهِيَ هُمْ بَيِّنَةٌ وَرَسُولٌ الله اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فَأَكْثَرُهُمْ إِنَّمَا إِذْ هَبْصَهُ قَيِّنَه وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما وَمَا مِنَ إِلَٰهٍ إِلَّا الَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَإِنَّ لَهُ الدين حنفا او يوت الزكاه ففي الليل حنفاء او يقيم الصلاه او يوت الزكاه وذالك دين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولا شؤل البريه اولائك هم شؤل البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولائك هم خير البريه